لا دمأ ألا تعبد الشيطان؟ ألا تعبد الشيطان؟ إنهم لكم عدون مبين. وأنعبدوني هذا طرط مستقيم. ولقد أضل منكم جبال كثيرة. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْطِلونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون